يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَنَقُمَّ لِيُضِلُّوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُضِلُّوا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ